قدم لي لإنسان يعمل بالاستثمار ولكن يصلي وقتا ويقطع وقتا ويقول لي أنه على استعداد للتغيير فهل أوافق أم لا وماذا أفعل في هذا الأمر إن كان عنده استعداد للتغيير بمعنى أنه يلتزم بالصلاة ويلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بالموافقة المبدئية واختبار هذا الشخص فإن تبين أنه صادق تكملي معه مشوار الزواج وإن تبين أنه مازال على عهده فأنت في حل من أمره فتستطعين أن تتخلصي منه لكن لا تقدمي على العقد قبل التأكد من كونه قد تغير